السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عمينا محمد وعلى آله وصحبه ومسار على دربه الى يوم الدين ما زلنا مع المختصر في العقيدة للأستاذ الدكتور الشيخ خالد مشيق حفظ الله تبارك وتعالى ومع ذكر أنواع العبادات مع ذكر أنواع العبادات لا ادري وصلنا إلى الثامن أو التاسع الرجاء أو الرغبة تكلمنا عن الرغبة آه. إذن العاشر النوع العاشر نعم صحيح تذكرت النوع العاشر من أنواع العبادات التوكل طبعا ذكرنا الخوف والرجاء والرغبة والدعاء والمحبة وغيرها من أنواع العبادات والآن نتكلم عن التوكل قال التوكل لغة والاعتماد وشرع صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار في أمور الدنيا والآخرة كلها مع فعل الأسباب التوكل من أعمال قلوب وبهذا يظهر لنا أن العبادة نوعان أعمال قلوب وأعمال جوارح يعني إما عمل القلب وإما عمل الجوارح طيب وأعمال قلوب أهم من أعمال جوارح أعمال قلوب الخشية الخوف الرجاء المحبة التوكل، الاخبات التقوى كل هذه أعمال قلوب كل هذه أعمال قلوب وأعمال القلوب أهم من أعمال الجوارح وكلها عبادات طبعا التوكل قال هو اعتماد القلب اعتماد القلب على الله اعتماداً كلياً التوكل اعتماد القلب على الله اعتمادا كليا في جلب مصلحة او دفع مضره مع فعل الاسباب لا اخذنا تذكرت طيب اذا التوكل هو اعتماد القلب على الله اعتمادا كليا في جلب مصلحة أو دفع مضره مع بذل الأسباب هذا هو ايش هذا هو التوكل تقول إنسان متوكل على الله تبارك وتعالى طيب ويكون التوكل أيضا على البشر التوكل على البشر وهو الاعتماد على البشر في امر يستطيعونه في أمر يستطيع يستطيعونه لكن أهم شيء بدون نسيان الله تبارك وتعالى وإذا قال أهل العلم التوكل نقسمه ثلاث اقسام أو ثلاث أنواع النوع الأول في أمر لا يستطيعه إلا الله في أمر لا يستطيعه إلا الله فنقول هنا هذا هو التوحيد الخالص اعتماد القلب على الله اعتمادا كليا في جلب مصلحه أو دفع مفسدة مع بذل الأسباب هذا التوكل مئة بالمئة كما يقال ثم التوكل الذي هو شرك أصغر شرك أصغر وهو الاعتماد على البشر في شيء يستطيعونه دون التنبه الاعتماد على الله تبارك وتعالى نسيان ينسى مثل واحد يعني يبحث عن علاج فيتعلق قلبه بالطبيب والطبيب يستطيع العلاج لكن لا يستطيع الشفاء. الله هو الذي يشفي سبحانه وتعالى لكن الطبيب يستطيع أن يعمل عملية مثلا طيب. أو يبحث عن وظيفة فيعتمد على الواسطة أو الشخص الذي سيسعى له بهذه الوظيفة أو يريد دينا فيعتمد على تاجر أو غني أنه يعطيه هذا المال الذي يطلبه منه فيتعلق قلبه بذلك الرجل سواء تعلق قلبه بالطبيب أو تعلق قلبه بالتاجر أو تعلق قلبه الشخص الذي يمكنه من هذه الوظيفة ونسي الله جل وعلا لكن في أمر يستطيعه البشر في أمر يستطيعه البشر فقال أن هذا شرك أصغر هذا شرك ايش شرك أصغر لكن لو كان هذا الأمر لا يستطيعه إلا الله جل وعلا كإنسان مثلا يريد ولدا طيب أو يريد الجنة او يريد شفاء هذا المريض وليس مجرد عمل العملية وإنما الشفاء تام طيب وتعلق قلبه بهذا الإنسان في أمر لا يستطيعه إلا الله جل وعلا هذا هو الشرك الأكبر هذا هو الشرك الأكبر قضية المريض مع الطبيب قد تشكل شوي وهي قضية أن الطبيب يستطيع العلاج لك لا يستطيع الشفاء فهذه مساله دقيقة جدا فإذا الإنسان الأصل أن يعتمد على الله جل وعلا. وهذه أسباب قد يقع معها المطلوب وقد لا يقع معها المطلوب أما الذي إذا أراد شيء نعم يقول لو كن فيكون في فهو من الله وحده سبحانه وتعالى نعم وذا قال الحكم التوكل قال التوكل عبادة قلبية ولذلك لا يصرفه لغير الله قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فجعلوا شرطا للإيمان وقال سبحانه وتعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين فجعل توحيد الله بالتوكل شرطا في الإيمان في الآية الأولى وشرطا في الإسلام في الآية الثانية وحكم التوكل يختلف بحسب المتوكل عليه والمتوكل فيه كما قلنا قال وهو ثلاثة وقسام إجمالا الأول التوكل على الله وحده في جلب المنافع ودرء المفاسد في أمور الدنيا والدين وهذا هو التوكل الشرعي الثاني إلى التوكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا كمغفرة الذنوب أو شفاء المرضى بدون فعل الأسباب أو الحصول على ولد والشفاعة فهذا شرك أكبر ومن ذلك التوكل على الأموات اي يدخل في هذا الثالث التوكل على غير الله فيما يقدر عليه البشر يعني فيما يقدرون عليه كمن يتوكل على امير او سلطان فيما جعله الله بيده من الرزق أو دفع الاذى ونحو ذلك فهذا شرك اصغر نعم قالوا اما الوكاله وهي انابه غير في الفعل كالبيع والشراء فليست داخله هنا هذا موضوع ثاني اللي هو الوكاله في البيع والشراء توكيل فلان يبيع ويشتري يعني هذا هل ليس من اعمال القلوب اعمال التوكل واعتماد القلب هنا هذه أعمال بدنية تختلف عن التوكل الذي يعرفه أو يذكره أهل العلم في كتب كتب العقائد فالتوكل غير التوكيل الذي هو في كتب الفقهي نعم النوع العاشر التوبة قال لغة هي الرجوع المفروض الحادي عشر المفروض حتى خطا خطأ في الطباعة عندكم العاشر مكتوب هو الحادي عشر لأن السابق العاشر ولا لا ها عندكم خطأ في الطباعة هنا الحادي عشر التوبة لغة وهي الرجوع تابة اي رجع واصطلاحا هي الرجوع من معصية الله إلى طاعة الله هذه التوبة أن يرجع من معصيته إلى طاعته قال وهي عبادة أمر الله بها في الكتاب والسنة قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون شوفوا يعني هذه الآية عجيبة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون هذه الآية في سورة النور وخطاب خطاب والأنصار المهاجرون الذين تركوا بلادهم وتركوا أموالهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من أمو... من ديارهم وأموالهم طيب والأنصار والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم هؤلاء لذين ترك كل شيء في سبيل الله تبارك وتعالى وجاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم زين وبذل الغالي والنفيس ثم بعد هذا كله يقول الله لهم توبوا الى الله جميعا ايها المنون لعلكم تفلحون اي لعله ان يكون الفلاح بعد ذلك ولعل في القران الكريم يقول اهل العلم معناه تحقيق يعني سيقع الفلاح اذا فعلتم هذا الامر لكن القصد هنا التوبه امرهم الله بها وهم على هذه الحال فما بالك نحن اليوم مع قلة طاعتنا وكثرة معاصينا وتقصيرنا في حق الله ألا يقال لنا توبوا إلى الله إذا كان المهاجرون والانصار قال لهم توبوا إلى الله فما نحن الآن مقصرون فالإنسان حقيقة يحتاج أن يقف مع هذه الآية كثيرا و و ويرى إلى من وجهت هذه الآية من خطب بها ثم يجعل نفسه يعني من المطالبين بالتوبة يا الله تبارك وتعالى ينظر كيف فعلوا وكيف نفعل نحن والله المستعان إلا أنه ثبت إطلاقها على غير الله عز وجل مراد غير العبادة كما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت أتوب إلى الله ورسوله مما أذنبت وحكم حكم الخوف على ما تقدم تفصيله يعني عندما تقول أتوب إليك تتوب إلى إنسان أي في من أخطأت في حقه ما في معنى. يعني تقول مثلا أنت إنسان وعدته ولم تأتي أخطأت في حقي اغتبته مثلا لا مانع تقول أتوب إليك يعني سامحني من الخطأ الذي وقع مني تجاهك لا مانع وأيضا التوبة إلى الله المطلقه توبه إلى الله لكن لا مانع من التوبة إلى العبد في ذنب اوقعته في حقه هو في حقه هو أما إذا كان في حق الله لا يوصل عن تقل التوبة إلى العبد لكن إذا كان خطا في حق العد فلا مانع تقول له إني أتوب إليك أي مما اخطات فيه في حقك نعم قال حكم حكم الخوف يعني أن التوبة يا الله تبارك وتعالى يجب الإنسان أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى تكون عامة شاملة وكما قلنا في الخوف أن الإنسان يخاف الخوف الشرك لخوف القلب طيب ويجوز أن يخاف من غير الله تبارك وتعالى الخوف الطبيعي كإنسان أن يضربه أو سبع أو كلب مسعور مثلا جاء ليؤذيك فتخاف الخوف الطبيعي كما قال الله تبارك وتعالى خرج منها خائفا يترقب عن موسى صل وقال لما القى العصر كأنها فصارت تعبانا طيب خاف موسى عصر قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى وخاف لما القى السحره عصيهم وحبالهم وخيل إليه من سحرها انها تسعف اوجد في نفسه خيفه موسى ان يتاثر الناس بكلامهم او بفعالهم فعال السحر فقال الله تبارك ويا موسى لا تخف انك انت الاعلى فالقصد أن الخوف الطبيعي أو الخوف على الشيء أو كذا لا يدخل في هذا الموضوع وإنما الكلام في خوف السر وكذلك التوبة التوبة هنا التوبة الصادقة وتوبة الله تبارك وتعالى القلب الله تبارك أما التوبة إلى الناس فيما يقع في حق الناس من الأخطاء فهذا لا مانع منه نعم النوع الثاني عشر الذبح قال وهي عباده من أجل العبادات قال الله جل وعلا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب المسلك الذبيحه وإذا تسمى الذبيحه نسيكه تسمى الذبيحه نسيكه فصلاتي ونسكي اي ذبحي وقال سبحانه وتعالى فصلي ربك وانحر النحر الاضاحي في الحج الهدي او في العيد قال والذبح اقسام الذبح التعبدي والذبح البدعي والذبح الذي يكون شركا أكبر فجعل ثلاث أقسم قال الذبح التعبدي وهو التقرب الله عز وجل بإراقة الدم ومن ذلك الأضحية والعقيقة والهدي والإفاء بالندر ما في غيرها فس هذه يعني الذبح لا يكون قرب لله تبارك إلا فيما شرع فقط وهو في الأضحية في العقيقة في الهدي في الندر بس ما في ذبيحه تقرب الى الله بدبحها ما في تقرب يعني بعض الناس اليوم ماذا يفعل يقول والله انا بذبح ذبيحه ووزع لحمها عن ابوي ما في شيء اسمه بذبح ذبيحه ووزع لحمها عن ابوي ذبح الذبيحه ليس قربى دول ثور الذبح في حد ذاته ليس قربى مثل الصلاه قربة مثل الصدق قربى القربى هو اللحم الذي يوزع وليس الذبيحه ما في فرق بين تذبحها وتوزع الى حماه وبين تشتريها جاهزه وتوزع الى حماه لا فرق ابدا وانما يكون الذبح في حد ذاته قربة الى الله في اربعه احوال في النذر من باب وفاء النذر ومن باب الهدي ومن باب العقيقه ومن باب الاضحيه فقط ما في شيء اسمه اذبح ذبيحه تقرر مثل, مثل طاب ولدهم قال اذبح ذبيحه لله ما في شيء اسمه ذبح ذبيحة إلا الولد. طيب أو سلم من المرض أو حادث أو كذا اذبحوا ذبيحة لسلامة فلان. هذه كلها من البدع الخرافات التي دخلت في الناس. طيب كذلك اذبح ذبيحة وزع لحمها صدقة للوالد. الصدقة اللحم وليس الذبيحة. الذبح نفسه ليس صدقة. وإنما يكون الذبح قربة لله تبارك في الأمور الاربعه التي ذكرناها أما غير ذلك ما في شيء ما يتقرب إلى الله بالذبح فالذبح لا يكون قربة إلا فيما شرع فقط في الأمور الاربعه التي ذكرت أما غير ذلك فلا تعتبروا أو لا يعتبروا الذبح قربة لله مثل واحد يذبح ذبايح علشان نزل البيت جديد مثلا إذا ذبح الذبح ليجب أن يعزم الناس مثلا يتعرف على الجيران طيب مو لازم يذبح يشتري لحم جاهز يشتري ذبايح جاهزه يعني لا يحط في باله ان الذبح نفسه هو الاجر فيه الاجر في اللحم وليس في الذبح يعني ما في فرق بين انسان يذبح ذبايح عشان جاه وبين يشتري ذبيحه جاهزه لانه جاه طيب او بين يذبح ذبايح نزاله بيت او يشتري ذبايح نزاله بيت لا فرق إراقة الدم ليس أجر إراقة الدم لا يكون فيه أجر إلا في الأمور الاربعه التي ذكرت عقيقة نعم يذبح يسيل الدم هدي يسيل الدم في الحج أو العمرة النذر لو نذر يذبح ذبيحة فوفاء نذر أو في الاضحيه طيب إذا الأضحية عقيقة هدي نذر بس أما غيرها لا فرق بينها وبين اللحم الجاهز الذي يشتراه نعم قال النوع البدعي الذبح البدعي وهو أن يتقرب إلى الله بإزهاق الروح باراقه الدم ويصحب فعله أمر محدث كان يتقرب بجنس لم ترد به الشريعه مثل الدجاج أو أن يلازم كان معين الاعتقاد البركة أن يذبح لله عند قبر رجل صالح أو غيره هكذا هذا كله من البدع هذا كله من البدع قال الذبح الذي يكون شركا أكبر وهو أن يصرف عبادة الذبح لغير الله متقربا له كان يذبح للجن أو للأموات أو للأحياء وغيرهم تقربا لهم وليس تقربا إلى الله سبحانه وتعالى هذا يكون من الشرك الأكبر والعياذ بالله من الشرك الأكبر والعيادة. طيب الذي يذبح تقربا إلى الله أهل أيام هذه مثلا أهل قال نبي لحن قال اشترك من ذبيحة احسن عشان نتقرب الله بذبحها وتأكلون منها نقول هذا لا ليس بدعي ولا سني ولا محرم هذا مباح لكن ذبحها نفسه ليس فيها اجر اراقة الدم ليس فيها اجر ولا فرق لكن فقط الاطمئنان ان انت عارف الذبيحة وشعريها مغاشينك كذا كيف لكن ليس قربه نفس الذبح ليس قربة الى الله تبارك وتعالى نعم ثم قال تنبيه الذبح عند استقبال الرجل من سلطان أو غيره له أحوال يكون شركا أكبر إذا تقرب به إلى القادم بهذه الذبيحة بدع إذا تقرب الى الله عند مروره يمر إذا تقرب الى الله بذبح هذه بدعه طيب لأن مروره لا قيمة له حتى تذبح الذباع عند مروره الثالث محرم إذا ذبح مريدا اللحم وكذا من فعله إسرافا طيب هذا لا يكون يعني بدعه ولا شركة يكون لكنه محرم وذلك إذا ذبح مريدا اللحم يعني لكن شمعنا عند هذا الفلان واضح له لا يبي اللحم له لكن عند مرور فلا او عند قدوم فلا هذا أيضا هذا محرم لا يجوز لكن إذا ذبح له كضيف قلنا الذبح نفسه ليس قربة وإنما القربة هو اللحم إكرام الضيف إكرام الضيف كما فعل إبراهيم إذا وجاء بعجل سمين او جاء بعجل حنيف فهنا القربى هو اللحم وليس الذبح نفرق بين اللحم وبين الذبح طيب قال وكذا من فعله اسرافا هذا موضوع ثاني ال ال ال الذي يسرف في هذا لا شك انه لا يجوز الاسراف للمبدرين كانوا إخوانا الشياطين نعم النوع الثالث عشر زيارة القبور قال وهو على ثلاث أضرب يعني نوع من العبادات زيارة القبور نوع من نوع العبادة قال مشروع وهو زيارة القبور لتذكر الآخرة وللسلام على أهلها والدعاء لهم الصحيح ان زيارة القبور المشروع فيها المشروعه يعني فيها ثلاث فوائد لها ثلاثة أسباب السبب الأول ألا هو تذكر الآخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتك مع جارة ألا فزورها؟ وفي رواية فإنها تذكركم الآخرة وهو الاعتبار السبب الثاني المشروع وهو الدعاء للأموات سواء قصد ميتا بعينه زار قبر والده قبر ابنه قبر زوجته قبر زوجها المهم أنه يزور لقبر معين يجب ان يدعو له أو لعامة المسلمين الدعاء الدعاء للأموات وهذا ايضا مشروع الأمر الثالث النوع الثالث وهو أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زر الله فزوروها يعني مجرد زيارة القبور فيه أجر حتى لو لم يتذكر الآخرة يعني تذكر الآخرة شيء وزيارة القبور لاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر فإذا زيارة القبور تكون اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم تذكر الآخرة والدعاء للأموات غير قضية أخرى يعني يمكن عندنا في البلد هنا مثلا وهي قضية ان زيارة القبور في وقت يعني الدفن لأن في هذا الوقت يكون هناك جنائز مثلا يصلي على الجنازة مثلا يحضر دفنها هذا موضوع آخر لكن زيارة القبور في وقت غير وقت الدفن طيب فهذا يكون لهذه الأسباب الثلاثة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للأموات وال أو خلنا نقول اقتداء بالنبي واستجابة لامره لما قال ألا فزوروها طيب استجابة لامره واقتداء به تذكر الآخرة الدعاء للأموات الثاني بدعي الزيارة البدعيه للقبور قال وهو ينافي كمال التوحيد وهو وسيله من وسائل الشرك وقصد عبادة الله والتقرب إليه عند القبر أو قصد التبرك بها أو إهداء الثواب عندها والبناء عليها وتجصيصها وإسراجها واتخاذها مساجد وشد الرحال إليها ونحو ذلك مما ثبت النهي عنه أو مما لا أصل له في الشر هذه كلها بدع كلها من البدع وهي واحد يقول أنا بروح حد عند قبر فلان ولش ما تدعو هنا في المسجد أو في البيت أو في مكانك يقول لا هناك الدعاء مستجاب هذا بدعه ما في شيء اسمه دعاء مستجاب عند القبر، هذه بدعه كذلك تجصيص القبور، بناء القبور، هذه كلها من البدع. أو الذهاب للقبر والسوالف معه وتقديم الشاي له والحليب أو ما شابه ذلك من الأمور، هذه كلها من البدع. فهذه ينصرف عنها الإنسان، يتركها، يبتعد عنها. فالدعاء عند القبور الصلاة عند القبر يرى ان الصلاة هناك يعني أفضل أو كذا هذا كله من البدع هذا إذا كان خارج المقبرة فإذا كان في المقبرة فالصلاة محرمة في المقبرة لا تجوز الصلاة داخل المقبرة أما إذا كان قبر في خارج المقبرة مثلا ويصلي عند هذا القبر أن الصلاة هناك أفضل هذا من البدع كذلك فالإنسان يحذر من هذه البدع وكذا شد الرحال للقبر واحد يسافر لأجل أن يزور قبرا لا يجوز لكن لو سافر لأجل قضية أخرى وهو وصل هناك خل زور القبر ما في بس أمن يسافر للقبر فلا يجوز ومنه زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم لا يجوز سفر لقبره ولكن سفر لمسجده والصلاة في المسجد هناك عن ألف صلاة فإذا وصل إلى هناك سن له واستحب له أن يزور قبرك النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبه وقبر قبر أهل البقيع وهكذا لكن القصد أن السفر للقبر هذا لا يجوز أما السفر لغير القبر ثم إذا وصل هناك زار القبر لا مانع الانسان مثلا يذهب إلى مثلا الرياض مثلاً فإذا وصل الرياض زار قبر شخص يعرفه في الرياض أو زار قبر أبيه هناك أو في قطر أو في البحرين أو الإمارات أو مصر أو الجزائر أو غيرها من بلاد الاسلام يزور او حتى غير بلاد الإسلام لقبور مسلمين يذهب يزورهم يدعو لهم ما في باسك لا يسافر للقبر لا يسافر لاجل القبر النوع الثالث وهي الشركيه الزياره الشركيه وهو ينافي التوحيد وهو صرف شيء من نوع العباده لصاحب القبر أن يذهب لصاحب القبر كدعائه من دون الله والاستعانى به والاستغاثة به والطواف والذبح والنذر له ونحو ذلك هذا كله من الشرك والعياذ بالله أن يطوف حول القبر أو يذبح للقبر أو ينادي صاحب القبر ويدعوه ويستجير به ويستغيث به ويستعين به ويدعوه من دون الله تبارك هذا كله من الشرك هذا كله من الشرك والعياذ بالله نعم فرع سبب الوقوع في الشرك وطالما نتكلم عن الزيارة الشركية وكذا تطرق بعد ذلك إلى سبب وقوع الناس في الشرك فقال أولا الغلو في الصالحين الغلو في الصالحين قال الغلو في الصالحين هو أول وأعظم سبب اوقع بني آدم في الشرك طيب فقط نقف هنا فقط مسألة هنا الطواف حول القبر طاف حول القبر هذا يكون شركا إذا اتخذها عبادة إذا اتخذها عبادة طاف حول القبر كعبادة هذا تكون شركا أما إذا طاف حول القبر لا يقصد بها العبادة وهنا لا يكون شركا فرق بين هذه وتلك طيب قال في الصالحين وهو أول وأعظم سبب أوقع بني آدم في الشرك الأكبر فالمبالغة في مدعهم كما يفعل كثير من الرافضة وقلدهم في ذلك بعض غلات المتصوفه أدت هذه المبالغة بكثير منهم منهم في آخر الأمر الى الوقوع في الشرك الأكبر وذلك باعتقاد أن بعض الأولياء يتصرفون في الكون وأنهم يسمعون كلام من دعاهم ولو عن بعد ولو, ولو من بعد وأنهم يجيبون دعاءه وأنهم ينفعون ويضرون أنهم يعلمون الغيب الغلو في الصالحين هو سبب الشرك وقوع الناس في الشرك الغلو في الصالحين ان يغلو الانسان في الصالحين ولذا حذر النبي من ذلك صلى الله عليه وسلم ما قوله قال قالوا انت سيد قال السيد الله قالوا وفينا نبي يعلم في غدر قال قولوا دعوا هذا وقولوا غيره فالغلو في الصالحين هو سبب وقوع الناس في الشرك الغلو في الصالحين و النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا عبد الله ورسوله قولوا عبد الله مع أنه سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم يقول قولوا عبد الله ورسول لا يجوز الغلو في الصالحين لأن هذا هو افتاح الشرك والعياذ بالله الآن يغلو فيه غدا يعتقد فيه بعد غدا يدعوه ويعبده من دون الله تبارك وتعالى وهكذا وقع وأول شرك وقع في الأرض كان بذلك غلوا في الصالحين غلوا في الصالحين جعلوا لهم صورا ثم لذلك عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى وتعالى تبركوا بهم ثم اعبدوه من دون الله تبارك وتعالى وصور الغلو كثيره جدا ومن هذه الصور ما ذكره يعني اهل العلم وهو ان يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اجعلت لله ندا قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى طيب قال اجعلت لله ندا يعني لماذا تشركني مع الله تولك قالوا من يعصي الله ورسوله اجعلني بعده اجعلني بعده فالقصد أن الإنسان لا يشرك النبي مع الله مع أنه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال لا تشركه مع الله خله بعده إلا إذا كانت تبعا لا إله إلا الله محمد رسول الله تبع جاءت تبع هنا لكن ما يوضع الآن الله محمد مثلا في بعض المساجد مثلا توضع بدرجة واحدة خطأ الله فوق محمد أسفل ما تكون بمستوى واحد أو بعض الميداليات الله من ظهر محمد هذا بداية الغلو هذا بداية الغلوب هذا لا يجوز وإنما لابد ان يجعل الله وحده سبحانه ومحمد صلى الله عليه وسلم تبع وليس أصل الأصل هو الله جل وعلا قال ثانيا من أسباب وقوع الناس في الشرك رفع القبور والبناء عليها وإسراجها وتجسيصها بناء المساجد عليها وقصد العبادة عندها لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أمبيائهم مساجد يعني هذا أيضا سبب لوقوع الناس في الشرك أول شيء بناء القبر ثم إسراج القبر الدعاء عند القبر الصلاة عند القبر ثم ذلك يدعى صاحب القبر هذه هذا هذا وسائل هذه وسائل أن يقع الإنسان في الشرك الأكبر والعياذ بالله ثالثا تصوير دوات الأرواح تصوير دوات الأرواح أيضا سبب الوقوع الناس في الشرك تعريفه هو محاكاة شكل الحيوان وهيئته فيخطط مثله أو يصنع مثله وهذا الأمر وهو صنع دوات أرواح كتماثيل أو رسومات أو تصوير هذه قال من الشرك على ما ياتي تفصيله ان شاء الله تعالى قال فقد روى البخاري عن ابي زرعة قال دخلت مع ابي هريره دارا بالمدينه فراى اعلاها مصورا يصور قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبه وليخلقوا ذره يعني الله تبارك وتعالى عندما يقول فليخلقوا حبه وليخلقوا ذره تحدي يقول الله أخلق حبة أخلق ذرة لا تستطيع الذره الذرة الصغيرة الحبة الصغيرة لا تستطيع أن تخلقها الله يخلقها سبحانه وتعالى فإن كنت لا تستطيع أن تخلق ذرة حبة فهل تستطيع أن تخلق هذه الأرواح أو هذه الأبدان تجعل فيها روحا لا تستطيع فحذر من ذلك قال ورواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم وقال إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له أي لا روح له يعني الصور مناظر طبيعية جبال أشجار نباتات بحار سفن بنايات كيفك بس ابتعد عن ذوات الأرواح ابتعد عن ذوات الأرواح قال فهذا دير عن التصوير محرم بل من كبائر الذنوب لالفاظ الوعيد الواردة فيه قال ابن عطيه ما أحفظ من أئمة العلم من يجوزه ما أحفظ من أئمة علم من يجوزه قال وله مرتبتان مرتبة الأولى الشرك الأصغر منه وهو مجرد التصوير لما يلي أولا كونه مضاهات لله بخلقه وتشبيه بالله فيه فإن الله جلت قدرته قد انفرد بالخلق فلا خالق إلا هو وكل ما سواه مخلوق لا يخلق كما قال تبارك وتعالى الله خالق كل شيء الثاني كون التصوير ذريعة إلى الشرك بالصور وعبادتها والغلو فيها وقد وقع هذا بالفعل في أول شرك وقع من بني آدم فإن الأصنام التي كانت معبوده لدى قوم نوح وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانت صورا لرجال صالحين كانوا قبل نوح بعدة قرون فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمان ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت ثم انتقلت بعدهم إلى العرب. يعني اول شرك وقع على الأرض بسبب التصوير لما كان هؤلاء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر لا أس هذه اسماء للرجال كانوا صالحين عبادا فلما ماتوا صاروا يتذكرونهم لو تذكرون فلانا كيف عبادته كيف كذا كيف كذا فجاءهم الشيطان من هذا الباب فقال لماذا لا تصورون لهم صورا حتى تتذكرونهم فاذا تذكرتم عبدتم الله فجعلوا لهم صورا تماثيل فكلما كلما عبد الله لكن هذا الجيل مضى جاء الجيل الذي بعده واجيال بعد اجيال صارت له قالوا كانوا إنما الشيطان كانوا انما يسالون الله بهؤلاء فجعلهم واسطه بينهم وبين الله ثم عبدت هذه الاصناف صارت اله وقال لا تذرننا الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا فاول شرك وقع الأرض بسبب هذه الصور التي جعلها قوم نوح قال ولهذا ايضا قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين التصوير والبناء على القبور كما في حديث ابي الهياج الاسدي رحمه الله قال قال لي علي رضي الله عنه الا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها رواه مسلم الصورة الثانية أو المرتبة الثانية ان يكون تصوير شركا أكبر ليس شركاء الضرب الأكبر وذلك بأن يقصد المصور المضاهاه لله تبارك وتعالى بخلقه ومماثلته ومنازعته أو أن يقصد أن يعبد قصد أن يعبد من دون صنع تماثيل لتعبد من دون الله تبارك وتعالى ونحو ذلك من المقاصد التي تنافي أصل الإيمان إذن بالنسبة للتصوير، إذن الحكم فيه أنه لا يجوز محرم، ولكن الآن ظهر عندنا في هذا الزمن التصوير هو الفوتوغرافي هذا، غير التصوير الذي كان يعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو تصوير الرسم الذي كان يرسم باليد، طيب؟ فاختلاف العلم في هذا التصوير الفوتوغرافي هل داخل في هذا التصوير أو لا؟ فالتصوير الذي ورد في النصوص هو تصوير اليد، الرسم باليد يعني. التشبه بخلق الله تبارك وتعالى الذي يرسم رسمه يضاهي بها خلق الله تبارك وتعالى فهذا الرسم محرم مطلقا الرسم محرم مطلق. والتماثيل من باب اولى والتماثيل من باب اولى اما التصوير الذي هو ليس رسما باليد وانه فوتوغرافي فهذا يقسم اذا كان الرسم او التصوير او التماثيل لغير ذوات الارواح مثل مجسم عمارة مجسم كعبة مجسم شجرة مجسم كذا ما فيها بس طيب كذلك إذا كان هذا التصوير محنطا حيوان محنط مثلا في بعض الحيوان تحنط مثلا عنده خاص بعض الذين يحبون الصيد مثلا يصيدون خاصة في الخارج يصيد صيدا غريبا أو كذا فيحنطه ويأتي يضعه في بيتي مثلا هذا ايضا ليس محرم لماذا هذا هو خلق الله هو خلق الله ولكن حنطه ولكن حنطه وتركه اولى لكنه لا يدخل في التصوير لأن هذا هو خلق الله التصوير المحرم اللي هو الرسم المحرم هو الذي يتشبه بخلق الله يرسم كخلق الله تبارك وتعالى هذا محرم بالاجماع لا يجوز والتمثال من باب اولى التمثال باب اولى اما التصوير الفوتوغرافي قالوا هذا هو خلق الله كل ما في الأن عكسته فإذا تدخل فيه بيده أو بغير يده بالكمبيوتر مثلا تدخل به كبر العين صغر العين كبر الشفاية صغر الشفاية كبر الأن صغر الأن أزال بعض ملامح الوجه زاد في ملامح الوجه هنا تدخل الآن صار تشبه بخلق الله تبارك وتعالى أما إذا عكس الصورة نفسها نفس الصورة عكسها فهذا تركه أولى وأحوط ولكن لا يدخل فيه الأحاديث الواردة التي ذكرت لأن ليس فيها تشبيه بخلق الله هذا هو خلق الله وإنما التشبيه بخلق الله في ثلاثة أحوال الحالة الأولى أن يكون تمثالا أي شيء فيه روح سمكة طير حيوان آدمي أي شيء فيه روح إذا كان تمثالا فهذا تشبه بخلق الله هذا محرم. الثاني الرسم باليد وهذا أيضا تشبه بخلق الله وهذا محرم. طيب الثالث العبث في الصورة، العبث في الصورة وهذا أيضاً محرم تشبه بخلق الله. أما إذا كانت صورة هو العكس، عكس الصورة ككك الوجه في المرآة، هذه وقع فيها خلاف بين أهل الم تركها والابتعاد عنها وقد فوتنا الناس اليوم بهذا التصوير. فوتنا كثير من يصور كل شيء يصور نفسه كل في كل مراحل حياته يصور وين ما راح يصور هذا. تركها هو الأصل والخروج من الخلاف وعدم التسامح في هذه الأمور ولكن لا يدخل في التشبه بخلق الله لا يدخل. هذا هو خلق الله تبارك وتعالى وهنا انبه على قضية مهمة جدا وهي أن البعض في مجالسهم أو حتى في الوزارات خاصة بعض الوزراء أو المسؤولين أو كذا يضع صورة الأمير مثلا صورة ولي العهد او صوره الملك او صوره السلطان يضعها في مكتبه مثلا أو كذا قد يكون هذا المسؤول مجبر على هذا الأمر يعني يحاسب على هذا الأمر لا بد ان تضع صوره الامير او صوره الملك أو صوره السلطان او صوره الرئيس بغض النظر ايش هذه التسميات قد يكون مجبرا على هذا الامر وبعض الناس قد يضع صوره جده في المجلس أو عمه أو ابيه يضعها في المجلس ايضا نتنبه لقضية مهمة جدا جدا جدا وهي أن إن كان ولا بد أن يفعل يضع صوره لا يضع رسومات نبغ يضع رسمة صوره الأمير رسمة صوره الملك رسمة السلطان رسم رسم وهذا رسم محرم بالإجماع فإن كان ولا بد ومجبر على هذا الأمر أو هي موضوع فيه بلية يستبدل الرسمة بصورة يستبدل الرسمة بصوره وكذلك الذي يضع صوره والده مثلا حط رسومات احيانا رسمة والده لا حط الصوره اذا كنت كلش ولا بد واضعا تضع الصوره ولا تضع الرسمه الرسمه محرم بالاجماع الصوره فيها خلاف ثم تعليق الصورة هذا موضوع آخر أيضا محرم حتى لو كانت صوره تعليقها محرم لكن نحن نقول حنانيك بعض الشري اهون من بعض فان كنت ولا بد واضعا صوره فلتكن صوره وليست رسمه نحذر من هذا الأمر وهو وضع الرسومات سواء رسومات الأمير أو ولي الأهل أو الملك أو السلطان أو الرئيس طيب وكذلك رسومات الأب أو الجد أو العم أو كبير العائله أو غير ذلك توضع صور إن كان ولا بد مع أن حتى وضع الصور لا يجوز لكن إن كان ولا بد سيضع فيضع صورة وليس رسمة نتنبه لهذا الأمر. ونقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ان كان في سؤال تفضل توكل ايوه ويكون في قلبك توكل على الله ما تنسى الله سبحانه وتعالى توكل على القلب يعني تقول والله يا ابيتي يعني انا معتمد عليك في زواجي لكن في داخلك معتمد على الله هو سبب مجرد سبب هنا تفضل ارفع صوتك شوي الصور المتحركه الرسومات وغير هذه هذه إذا ما كانت تشبه خلق الله فلا بأس المحظور هو التشبه بخلق الله فإذا كانت هذه الصورة لا تشبه خلق الله تبارك وتعالى ما, ما يشابه شيء بالمخلوقات يعني مثلما يقولون يعني كالألعاب مثلا وغيرها طيب مثل هذا ميكي ماوس مثلا ما في حيوان بهذا الخلق يعني هذه الصورة او الدببه مثلا راس اكبر من الجسد مثلا او كذا هذا ما في تشبيه بخلق الله تبارك وتعالى وان التشبيه بخلق الله أن ياتي يصور صوره تشبه المخلوق هذا الذي يكون حراما والله اعلم هذا الذي يكون حراما والله هذا من العبث إيه؟ هذا من العبث بكتاب الله تبارك وتعالى أن يرسم الآية على صورة طير إذا ذكر وهو من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا امثالكم يرسم الآية على صورة الطير أو يرسم الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل و النهار وشول في في البحر ما ينفع الناس فيرسم هذه الآية على صورة مركب أو باخر هذا عبث ما أنزل القرآن لهذا لا يجوز هذا لا يجوز هذا من العبث وعدم تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى يحذر من هذا أبدا لا يجوز كل <تصفيق> هذا ما يجوز كل هذا لا يجوز هذا عبث <تصفيق> هذا ما في باس إذا كان لحاجة خاصة الآن مجسمات مثلا يبون مجسم مثلا حتى يشرح للأطباء الجدد مثلا تشريح الجسم مثلا يأتي رسمة لجسد الإنسان من الداخل يبعد على الملامح يبعد على الملامح طيب وإذا كان يحتاج يشرح العين ما في باس إن شاء الله تعالى لأنه إذا كان لسبب وحاجة تعليمية فلا مانع إن شاء الله تعالى وتزال نعم نعم زيارة النساء في فصلنا فيها كثيرا لكن على كل حال الأصل أن النساء شقائق الرجال وأنه إنما يمنعنا من كثرة الزيارة والتساهل في هذا الموضوع لكن الأصل أن النساء كالرجال في هذا وإما حديث لعن الله زوارات القبور فلا يصح لا يثبت <تصفيق> لا صناعتها طبعا صناعتها رسومات في صناعتها واستخدامها عادي تشوف بس أنت ما يجوز تسويها ولا يجوز تحطها عندك في البيت مثلا ولا يجوز انك أنت تشتريها مثلا اي نعم والله اعلم صلى الله عليه وسلم وحزاكم الله خير